مَن نَتْبَعُهُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْنُقْكُم مِّمَّا كُنْتُمْ تَمْنُونَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكدبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل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 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكدبين إن المتقين في ظلال وعيون وَفَلاَ كَهُم مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا اشْرَبُوهُ هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً كُم مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعده